قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا 127-ولم أكن بدعائك رب شقيا 128-وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا 129-فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيام 116-لم نجعل له من قبل سميا 117-قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا 118-قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.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 واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت لالها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحانا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا نسويا 121-قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا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 وَلِنَ جعَلَهُ آيَةَ للنَّاسِ وَرَرحْمَةَم مِ وََحْمَةَم مِا وَكَانَ أَنْرَن م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 قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَامَ وَهَزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا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 124-قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا 125-وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 126-وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا 127-والسلام علي يوم 143- ويوم أموت ويوم أبعث حيا 144- ذلك, ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 وَهُم في غَفْلةٍ وَهُم لا يُؤمنون إ نَحْن نَس الأررضَ وَمَنْ عَهَا إا نَحْنُ نَسُ الْ وَمَنْ عَلَْهَا وَإلَن يجَعنون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 141-فاتبعني أهدك صراطا سويا 142 لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا 143-يا أبت إني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليام قال اراقب ان تعن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا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 141-فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له.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 جَاءَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ من ذرية آدم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 141-جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا 142-لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ ربك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 121-أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم 121-ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا 122-ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 123-ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الذين اتقوا ونذر الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا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 141-قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدام حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هداه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 انما نعد لهم عذابا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عذابا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم 126-لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 127-وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إددا تكادُ السَّمواتُ ييتَفَّرنَ مِنْهُ وَتَ شَقُّ الْ الأْرضُ وَتَخِ الجبالُهَ الدام أَن دَعَولِر وَحْمِ وَلَدام وَماَا يَ بَغِيلِر وَحمنانِأَ 121-إن مَنْ من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا 122 مَنْ أحصاهم وعدهم عدا 123-وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 124-إن كل من في السماوات والأرض إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ أثير به قوم اللدان وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا